رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُذَخِلِ النَّارَ فَقَدَ اخْزَيْتَكْ وَمَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتُبْ O الله <تصفيق> <تصفيق> Yeah.